ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الثالث والعشرون من مجالس ندارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى المنعقد هذا اليوم السبت السادس من شهر رجب للحرام سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا المجلس نتناول فيه ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في أبواب دلالات الألفاء من تعريف العام وما يتعلق به من المسائل وهذا المجلس أول المجالس التي نقرأ فيها كلام مصنف رحمه الله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 قال المصنف رحمه الله باب العام لفظ دال على جميع أجزاء الماء على جميع أجزاء ماهية مدلوله هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله من بين تعريفات كثيرة يتعاقب على الأصوليون على إرادها وهي متفاوتة وكانت هذه التعريفات عند الأصوليين محل شغل إرادا واعتراضا وتحريرا وانتقادا فهي من أوسع التعريفات التي يشتغل عليها الأصوليون تعريف العام والمصنف رحمه الله أورد هذا اللفظ أخذا من تعريف الطوفي رحمه الله تعالى للعام في مختصره البلبل الذي اختصر فيه روضة الإمام ابن قدامة رحمه الله والطوفي هناك أورد تعريف العام على طريقة التقسيم عرف المطلقة والعام والخاص والعدد فأورده على طريقة التقسيم فقال اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق كالإنسان وإن دل على وحدة معينة كزيد فهو العلم أو غير معينة كرجل فهو النكر أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات ماهية فهو اسم العدد كعشرين ونحوه أو جميعها فهو العام. إذن كيف تستخرج منه تعريف العام؟ قال إذن فهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدّوّله، وهو أجود التعريفات أو أجود الحدود كما قال الطوفي رحمه الله. فاختار ابن النجار تعريف الطوفي باعتباره على هذا النحو من التقسيم في إرادي. الأنواع المتجانسة في التعريف المتقاربة ذكر المطلق والخاص والعلم والعدد وذكر النكر وأورد العام فقال هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ولو أردت بهذا مثالا مثل المؤمنون الجمع المحلى سواء كان جمع مذكر مثل المؤمنون أو جمع مؤنث سالم كالمسلمات والمؤمنات أو أردته جمع تكسير كالجبال مثلا فهذه وأمثالها صيغة من صيغ العموم يصدق عليها التعريف لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله اللفظ دال والمعنى الذي دل عليه اللفظ مدلول فالمؤمنون لفظ دل على ماذا على جميع أجزاء ماهية مدلوله ماهية مدلول لفظ المؤمنون أو المسلمات أو الجبال هو جميع الأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ فاللفظ إن تناول جميع الأجزاء تلك ولم يخرج عنه شيء فهو حد العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية هي مدلوله وعامة الأصولين يريدون التعريفات الشائعة التي يورد في مثل تعريف الرازي اللفظ مستغرق لما يصلح له لفظ يستغرق جميع ما يصلح لفظ لتناوله وفي تعريف ابن قدمة في الروضة قال اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا اللفظ الواحد الدال على شيئين قال اللفظ الواحد يخرج الجملة التي تدل على أشياء بمجموعة أفراد الجملة فوقد اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا فصاعدا يعني ما زاد على الاثنين من غير تحديد وزاد بعضهم في التعريف فصاعدا مطلقا إلى مثل ذلك من التعريفات والمصنف كما رأيت اختار التعريف الذي أورده الإمام الطوفي رحم الله الجنين. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكون مجازا هل العام يكون حقيقة ومجازا أو يكون حقيقة فقط لا خلافة أن اللفظ العام مثل ما قلنا المؤمنون لفظ عام يتناول كل مؤمن في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون فكل مؤمن يدخل في الآية بحكم الفلاح والعصر إن الإنسان لفي خسر فكل ما يسمى إنسانا دخل في حكم الآية وهو الحكم بالخسارة على الإنسان إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى فهذا معنى العموم في الحقيقة لا إشكال أن العموم يدخل في اللفظ إن كان حقيقة السؤال فاللفظ إن استعمل مجازا هل يدخله العموم كذلك؟ قال المصنف ويكون مجازا يعني كما يكون اللفظ العام حقيقة يكون أيضا مجازا خلافا لبعض الحنفية الذين رأوا أن المجاز لا يعم لأنه خلاف الأصل ولأنه خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على موضع الضرورة وما زاد على ذلك فلا يتناوله. كصيغ العموم مثال ذلك لما تقول دخلت المسجد فرأيت الأقمار في حلق طلب العلم ما تقصد بالأقمار طلبة العلم الذي لا تضيء وجوههم بنور الطاعة والخير والهداية هذا استعمال مجازي طيب هل يعم صيغة صيغة عموم جمع تكسير محلى بألب رأيت الأقمار قال رأيت الأسود فوق الخيول السدب الأسود هنا الفرسان الشجعان هذا مجاز يعم أو لا يعم يعم فإنه يتناوله العموم واستدل على أن المجاز يدخله العموم كما يدخل على الحقيقة ببعض النصوص الشرعية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في رواه ابن عباس مرفوعا وبعضه يصححه موقوفا الطواف بالبيت صلاة أين العموم السلام الطواف الطواف هذا اسم محلى ال فيشمل كل أنواع الطواف ما أنواعه طواف الفريضة طواف النافلة طواف مستحب طواف ركن في الحج طواف إفاضة طواف وداع للحاج إلى آخره الطواف كل أنواع الطواف الطواف بالبيت صلى السؤال هل الطواف صلاة حقيقة أو مجازا؟ مجاز فهذا عموم ما دلالة أنه أراد به العموم قد إلا أن الله أباح فيه الكلام يقولون يوسيأتيك الاستثناء معيار العموم فلما استثنى دل على أن استعمال كلمة الطواف في هذا السياق كان مجازيا ومع ذلك استعمل فيه العموم فدل على أن العموم يدخل حقيقة يكون حقيقة ويكون مجازا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والخاص ما دل وليس بعام. الخاص ما دل وليس بعام. في بعض النسخ الخاص ما دل على أخص وليس بعام. ولعل الأول أصح. الخاص ما دل وليس بعام. اعلم رعاك الله أن جل الأصوليين لا يعرفون الخاص. يكتفون بتعريف العام. ولو قلبت في أكثر كتب الأصول لا تكاد تجد تعريفا للخاص. وسبب ذلك أنه نسبي وأنه ذو صور وأنواع وأنك إذا عرفت العام عرفت الخاصة بمقابله ولهذا قالوا ما دل وليس بعم هذا في الحقيقة ليس تعريفا كأنه يقول لك كل لفظ له دلالة وليس عاما فهو فهو الخاص ما القيد فيه أن يكون عاما فإن خرج عن وصف العموم إذا فهو خاص قال ما دل وليس بعم عفوا ما دلة وليس بعام بعضهم يقول ما دلة وليس بأعم أما أنه نسبي فلأنك لو أردت أن تعرف خاصا بخصوصه فإنك ربما وجدته عاما باعتبار آخر فأنت لو قلت مثلا أنت مسلم والمسلمون عموم لكنه بالنسبة إلى البشر هم أخص من كونهم مسلمين. البشر فيهم المسلم وفيهم الكافر فالمسلم اللي optical سألتك هل هو عام أو خاص تقول عام لكنه بالنسبة إلى البشر هو خاص طيب البشر عام أو خاص عام لكنه بالنسبة إلى الثقلين إنس وجن إلى المكلفين فهو خاص طيب الثقلان الإنس والجن عام أو خاص عام باعتباره يشمل كل أنواع المكلفين إنسا وجنا لكنه خاص بالنسبة إلى المخلوقات التي خلقها الله في الأرض ففيه إنس وجن وفيه شجر ونبات وطير وحيوان إذا قلت الخلق هل هو عام أو خاص ستقول بالنسبة إلى ما خلق الله فهو عام وبالنسبة إلى الموجود في الكون فهو خاص لأن الموجود في الكون خالق ومخلوق وهكذا فكل ما رأيته عاما من جهة أو باعتبار فهو خاص من الجهة الأخرى بالاعتبار الآخر وكلما وجدت عاما بهذا الاعتبار بالعلو بالنسبة إلى ما تحته وجدته خاصا بالنسبة إلى ما فوقه حتى ننتهي إلى أعم العموم فما أعم العموم ثلاثا الأصولين ما اللفظ الذي يصرح أن يكون إذا أطلق شمل كل شيء موجود فقالوا ها الموجود كلمة الموجود يتناول كل شيء قالوا لا ما يتناول المعدوم فنحتاج إلى البحث عن عموم يتناول الموجود والمعدوم قالوا الشيء واختلفوا الاختلاف الجد هل الشيء هل المعدوم شيء أو ليس شيئا خرجوا من هذا الاشكال قالوا المتصور المذكور طيب وغير المذكور لا يدخل المتصور وهكذا لا يزالون في ذكر أعم العموم ما هو حتى قال بعضهم هو لفظة شيء واستدل لذلك أنه يتناول الخالق والمخلوق في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وهذا سيأتيك بعد قليل قال الخاص ما دل على أخص وليس بيعا نعم أو ما دل وليس بيعا أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا أعم من متصور وأخص من علم الشخص إذن هو يريد يقول لك أنا أعم العموم ما هو وأخص الخصوص ما هو ما المقصود بأعم العموم الذي لا يكون إلا عاما ولم يكون خاصا باعتبار لما؟ لأنه أعم العموم قال ولا أعم من متصور يعني لفظة المتصور أعم العموم قلت لك لأنه يتناول الموجود والمعدوم من الوصولين من قال الشيء هو أعم العموم منهم من قال المذكور هو أعم العموم ومنهم من قال المسمى هو أعم العموم فهذه محاولات للوقوف على أعم العموم طيب في المقابل في الطرف الآخر ما أخص الخصوص قال ولا أخص من علم الشخص كزيد أو هذا الإنسان فأنت لما تشير إلى شخص وأنت تعينه فهذا أخص الخصوص لأنه لا يمكن أن يتناول غيره نعم قال وكحيوان عام خاص نسبي هذا المقصود بالعموم والخصوص النسبي أن كل لفظ يمكن أن يكون عاما بالنسبة إلى ما تحته خاصا بالنسبة إلى ما فوقه وهذا بتقسيم الأجناس والأنواع فيقول العموم والخصوص نسبي قال مثل لفظة حيوان لو سألتك لفظة حيوان عام أو خاص ستقول هو عام بالنسبة إلى الإنسان والنبات إلى الإنسان والحيوان فكله يسمى حيوانا فهو عام لكنه خاص بالنسبة إلى النام يعني كل ما ينمو لأن الذي ينمو إنسان وحيوان ونبات فيكون لفظ حيوان عام باعتبار خاصا باعتبار وهذا المسمى بالعموم والخصوص النسبي قال وكحيوان يعني كلفظ حيوان يكون عاما خاصا ومعنى قولهم نسبي يعني بالنسبة إلى الشيء فهو ربما هذا ليس تناقضا أن تقول عن اللفظ الواحد إنه عام خاص له عام بالنسبة إلى شيء خاص بالنسبة إلى شيء آخر أو لك أن تقول عام باعتبار خاص باعتبار آخر فإذا اختلفت الاعتبارات أو النسب والإضافات اختلف الوصف فربما كان بذلك الاعتبار أو بتلك النسبة عاما ويكون بغيرها خاصة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص هذه فائدة فقط يعني أوردها المرداوي رحمه الله في التحرير قال الكوراني في شرحه لجمع الجوامع هذا مجرد اصطلاح ولا يدرك له وجه يعني ما الفائدة منه قال لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى الآن عندك لفظ عام ومعنى عام اللفظ العام كما قلنا المؤمنون الإنسان إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذا عموم العموم هنا صفة لللفظ والمعنى أيضا عام يعني قد يكون العموم معنويا مثل ما تقول عم الخصب أرجاء البلاد وعم المطر وعم الخير وعم البلاء وعم القحط فالآن لما تقول خصب ومطر وقحط وغلاء وبلاء وشدة ورخاء هذه أمور معنوية أما قلنا عم إذن نحن نصف الأمور المعنوية بالعموم فالعموم هنا لفظي أو معنوي؟, معنوي معنوي إذن العموم تارة توصف به الألفاء وتارة توصف به المعاني قالوا فللتفريق إذا أردت أن تصف اللفظ فتقول لفظ خاص ولفظ عام لكن في المعاني تقول تقول معنا أعم ومعنا أخص قال ويقال لللفظ عام وخاص ويقال للمعنى أعم وأخص وهذا مجرد اصطلاح كما سمعت ومنهم من يقول في اللفظ وفي المعنى عام وخاص ولا يفرق قال المرداوي وهذا هو المعتمد إن هذا التفريق الذي يورده بعضهم ويجعله تمييزا بين اللفظ والمعنى ليس هو الدارج ولا هو المعتمد في اصطلاح القول نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة وكذا المعاني في قول هل العموم من صفات الألفاظ أو من صفات المعاني؟ أما كون العموم من صفات الألفاظ كما تقول هذا اللفظ عام أو هذا اللفظ ليس بعام بالاتفاق أنك عندما تتكلم على العموم بمعنى الشرك في المفهوم أن أفراداً متعددة تشترك في مفهوم واحد قال هذا من صفات الألفاظ حقيقةً واختلفوا هل هو من صفات المعاني ضربنا مثال قبل قريب عم المطر عم الخصب عم القحت عم البلاء عم الرخاء هذه أمور معنوية وأنت تعبر عنها بالعموم عم أنحاء البلاد أو عم القومة أو عم البسيطة إلى آخره فأنت تصف المعاني أيضا بالعموم وقع الخلاف هنا هل العموم من عوارض المعاني إيش معنى عوارض من صفات؟ قال هو من عوارض الألفاظ حقيقة أما في المعاني فقال على قول هذا في قول بعض الأصولين وهو قول القاضي أبي على في العدة وقول ابن الحاجب وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ كما توصف بالعموم فكذلك المعاني أيضا توصف بالعموم فيكون العموم عند إذن مشتارغا بين اللفظ والمعنى لأن حقيقة في الألفاظ وحقيقة نعم. في المعاني ولما أقول لك كلمة قر هل هي بمعنى الطهر أو الحيض تقول في كليهما السؤال هو في كليهما بمعنى أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أو حقيقة في الاثنين, حقيقة في الاثنين. إن قلت حقيقة في الاثنين فهو مشترك ولذلك نقول القرء لفظ مشترك بين معنى الحيض ومعنى الطهر وهذا معنى كونه مشترك لأنه حقيقة في المعنيين طيب العموم هو حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى أو حقيقة فيهما محل خلاف من يقول إن العموم حقيقة في المعنى كما هو حقيقة في اللفظ سيكون العموم مشتركا ومنهم من يقول لا العموم حقيقة في اللفظ فقط وفي المعاني يكون مجازا وهذا قول لطائفة أنه مجاز وهذا قول الأكثر من الأصوريين أن العموم من صفات أو من عوارض الألفاظ حقيقة وهو من عوارض المعاني مجازا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في الخصوص سؤال هل للعموم الذي نتكلم عنه الآن ونتدارسه سيتينا مجلس واثنان إن شاء الله وربما أكثر في مدارسة مسائل العموم هل له صيغة بحيث إذا عرفتها عرفت مواضع العموم في الجمل والكلام والآيات والأحاديث الجواب نعم للعموم صيغة تخصه إيش معنى صيغة تخصه أن هذه الصيغة التي نقول عنها إنها صيغة عموم تكون حقيقة فيه بحيث إذا استعملت في غيره تكون مجازا هذا قول الكافة من أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربع مالك وابن حنيف والشافعي وأحمد رحم الله الجميع أن للعموم صيغا تخصه تدل عليه في كلام العرب وبه وردت نصوص الشريعة في الكتاب وفي السنة كما سيأتيك بعد قليل في الصيغ اللفظ المفرد المحلى بأل الاستغراق الجمع المحلى النكرة المضافة إلى معرفة بعض العبارات الكلمات في لغة العرب مثل كل وجميع وأجمع كل هذه وأسماء الشرط والأسماء الموصولة والأسماء المبهمة هذه كلها تعد في كلام العرب من صياغ العموم سؤال يعني العرب استعملت هذا في كلامها يعني هو موضوع في اللغة لهذا المعنى الجواب نعم العرب استعملت هذا الفاضل الدلالة على المعنى بدليل على ذلك الدليل استعمال العرب يعني بعض المسائل أوضح وأظهر من أن تستدل عليها بدليل لما تورد المسألة إن كانت بهذا القدر من البداهة والوضوح والظهور لوجود من خالف فيه فينقل على الإمام أبي الحسن الأشعري إنكار الصيغ في الأمر في العام يقول ليس للأمر صيغة تدل عليه وليس للعام صيغة أو ليس للعموم صيغة تدل عليه طب هذا الاستعمالات الموجودة قال هذه قراء تدل لكن اللف نفسه لا يدل على معنى يفيد العموم طيب هل هو مغالط لأمر بدهي؟ الجواب لا إنما هو التزام ببعض المنطلقات التي تقدمت الإشارة إليها في أكثر من درس أن القوم لما قعدوا بعض القواعد في العقائد تأصيلاً لبعض مسائل الاعتقاد وجدوها ملزمة لهم للاضطراد في مواضع أخرى وهي ألفاء وما استعمالها في أبواب وصول الفقه ينسحب حتى على أدلة الأحكام وفي غير مسائل الاعتقاد فاضطروا إلى طرد ذلك التقعيد الذي لسه على وجه صحيح لكنهم لو اضطربوا لكان تقعيدهم مختلا وأرادوا به ضبط القواعد فاضطرد قولهم بما أفضى إلى مثل هذه الأمور البعيدة عن شيء من المستند العلمي الصحيح الذي يقوم عليه القول خلافا للأشاعرة مفاة الصيغة فماذا يقولون في تلك الألفاظ يتوقفون فيها ومعنى التوقف إما أنه لا يدرى دلالتها أو أنها مترددة بين عدة معاني فيتوقفون فيها والأدلة التي يولدها الأصوليون في هذا المقام في كتب الأصول كثيرة جدا أكثر كما قلت لك وأظهر من أن تورد على وجه الحصر يعني كثير حتى أنا كيف أستدل آتي لبعض الألفاظ نصوص الكتاب والسنة ولها متعلق بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو إجابته أو بفهم الصحابة وفقههم للدليل بما يدل على أن ما فهموا من ذلك اللفظ إلا إلا العموم، إلا الاستغراق، إلا أن اللفظ شامل متناول لجميع أفراده التي تصلح له. يعني ما أخرج الإمام مسلم في حديث أبي هريرة لما قال فالحمر يا رسول الله يعني في مسألة جواز أكلها قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل بثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بثقال ذرة شرا يرى يقول آية جامع فاذ الصيغة فيها إيش من فمن يعمل من الشرطية سيأتي لنا نصيغ العموم هذا استعمال واضح وورود مثل هذا التعبير في سياق الحديث دلالة جلية على أنها تفيد الجمع والاستقراء والعموم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وهو راجع من غزوة الأحزاب قال لا يصلينا أحد منكم العصر إلا في بني قريضة أين العموم؟ لا يصلينا أحد ولا أحد كلكم يجب أن يصلي العصر هناك أدرك بعضهم العصر في الطريق فقال لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر له عليه الصلاة والسلام فلم يُعنف أحدا منهم الكل فهم أن المقصود الاستعجال في المسير إلى بني قريضة من أين أفاد العموم؟ قال لا يصليني أحد وسيأتيك أن هذا أيضا مثال للنكرة التي تأتي في سياق النهي، هذا وأمثاله كثير، لما أصابت عمر بن العاص رضي الله عنه جنابة وهو في غزوة ذات السلاسل، صلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، متأولا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي نصيغة العموم، الجمع المضاف، أنفسكم، كل نفس لكم، فهم منها العموم، وأنه واحد من المقصودين بالآية فطبق ذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فضحك ولم يقل شيئا نوح عليه السلام لما قيل له فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فهم أن ابنه من أهل قال وإن نبني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال ينوح إنه ليس من أهلك لكن مفهم لما قال أهلك أنه كل أهله وفيهم ولده فلولا لم يكن ندل على العموم ما يقع في الفهم ذاك الذي استدل به إبراهيم عليه السلام فهم العموم من قوله تعالى إن مهركوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فماذا قال؟ قال إن فيها لوطة هو من أهل القرية فدخل في العموم ولولا استدرافه وسؤاله لما قلت إنه يدل على العموم الصحابة رضي الله عنهم تطبيقهم لفقه نصوص الشريعة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الزانية والزاني فجذو كل واحد منهما ما طبقت الحدود عبر تاريخ الأمة إلا بهذه الآيات فلو لم تدل على العموم ما فهموا ذلك رضوان الله عليهم في الصحيح بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام ارتداد كثير من طبائل العرب اختلاف الصحابة في الموقف منهم احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهم جميعا في قتال مانع الزكاة ومرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الناس الناس ففهم منها العموم وهذا أيضا كثير وأمثلته أجل وأكثر من أن تظهر لما في صحيح البخاري أيضا عن زيد بن ثابت لما نزلت الآية في النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين قبل الاستثناء جاء ابن أم مكتوم قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت فأنزل الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين أغيروا للضرر فجاء الاستثناء إذا ابن مكتوب فهم العموم والنبي عليه الصلاة والسلام أيده على الفهم ثم نزل الوحي استثناء من ذلك العموم فالشواهد جمع والتطبيقات وكثيرا التي استدل فيها على أن هذا العموم له صيغ تخصه في لغة العرب وبه جاءت الأدلة في نصوص الشريعة فأورد المصنف المسألة اختصارا قال وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في الخصوص يمكن أن تكون صيغة عموم لا يراد به العموم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الصيغة صيغة عموم الناس لكن القائل واحد ليس هذا تناقضاً لفظ العام إذا استعمل في الخصوص يكون مجازاً فيه وليس هذا من تناقض قاعدة المذكورة هنا نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا مدلوله مدلول العام كلية أنت فهمت أن اللفظ دال والمعنى مدلول ما يتناوله اللفظ هو المدلول فلو قلت لك إن الإنسان لفي خسر أين لفظ العموم جمع الإنسان هذا لفظ عام ما مدلوله كل إنسان. كل إنسان فردا فردا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا حرا وعبدا عربيا وأعجميا مسلما وكافرا إن الإنسان كل إنسان فمدلول لفظة الإنسان جميع أفراده في الآية هذا الاستغراق وتناول الأفراد فردا فردا يسمى في اصطلاح المناطقة كلية هذه الدلالة في لفظ العام التي انطبقت على أفرادها تلالة كلية فمدلول العام كلية ما يتناوله اللفظ بدلالته هو من باب الكلية ما معنى كلية؟ قال الحكم على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا فلفظ الإنسان تناولت زيدا وعمرا وخالدا ومريم وهندا والعرب والعجم تناولتهم بدلالة مطابقة معنا دلالة مطابقة أن اللفظ يدل على جميع ما دل عليه بالمعنى تناولهم من حقيقة اللفظ الذي دل عليه وليس بطريق آخر فدلالة مطابقة على تمام المعنى فلا يبقى منه شيء هذا معنى كلية وأراد أن يبين لك بمزيد أيضا لما تقول قد أفلح المؤمنون قلنا هذا فيه يدخل كل من يوصف بأنه مؤمن فيحكم له بالفلاح الذي تكلمت عنه الآية المؤمنون أيضا نفس الكلام عربا وعجما الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم في أي قرن من قرون الأمة الصغار والكبار الرجال والنساء المؤمنون كل محكوم له بالفلاح المذكور في الآن قد أفلح المؤمنون فهذا يتناول الجميع بالاستفناء تناول هذا اللفظ لجميع أفراده هو الذي نقول عنه إن مدلوله كلية ليش نقول كلية؟ سيذكر لك الآن ليس كلا ولا كليا عندنا ثلاثة مصطلحات متقاربة في المنطق كلي وكلية وكل فلالتشابه الذي بينها فقال مدلول العام كلية لا كل ولا كلي وسيبين لك هذا نعم ومدلوله قال ومدلوله محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلي ولا كل لا كلي ولا كل ما الكل الحكم على المجموع كاسماء العدد انت لما تقول طرمت 10 رجال اطعمت عشرة فقراء أنت أطعمت العشرة كلهم هذا السياق دلالة العدد دلالة كل فأنت مجموع العدد هو الذي نزل عليه الحكم وبالتالي فأنت لما تقول شوفوا سأستخدم صيغة يوهم مظاهر وصيغة العموم لكن مدلولها كل وليس كلية لما قل كل رجل يحمل الصخرة جئنا وإذا عشرة واقفون وصخرة قد سدت الطريق فقلنا كل رجل يحمل الصخرة إيش نقصد هنا؟ مجموعة مجموع. أن مجموعة العشرة بالكاد يجتمعون ليرفعوها ويحملوها هل لما قلت كل رجل يحمل الصخرة أن كل واحد على انفراده محكوم عليه برفع الصخرة؟ الجواب لا هيركز معي لما قل كل رجل له عشرة ريالات ما معنى هذا؟ كل واحد. كل واحد منهم له عشرة هنا الدلالة على أفراد الكل فردا فردا هذا كلية أو كل؟ هذا كلية لما حكمت على أفراد اللفظ فردا فردا فهو كلية وإذا حكمت على أفراد اللفظ بحكم الاجتماع فهذا كل فأنا لما أقول كل رجل يشبعه رغيفا هذا كلية أو كل؟ ليه. كل رجل يشبعه رغيفا هذا كلية أنت تتكلم على كل رجل فردا فردا أنه يشبعه رغيفا طيب نفس الصيغة كل رجل يحمل الصخرة العظيم أنا هنا أتكلم عن الكل من حيث هو مجموع هذا كلية أو كل؟, كل. هذا الفرق بين الكلية والكل، فنعود إلى مسألتنا. مدلول اللفظ العام كلية أو كل كل كلية, كلية. أم أقول إن الإنسان لا في خص ليس المجموع ليس المقصود الحكم على مجموع من يسمى إنسان لا المقصود جميع أفراد الإنسان فردا فردا محكوم عليه باستقلال وليس بحكم الاجتماع. هذا فرق بين الكلية والكل يبقى الكلي من غير تاء التأنيل هو الحكم الذي يتناول أفراده وهو يعني صادق على المجموع والمراد به الأفراد كالنكرات مثل المطلق فتحرير رقبة لفظة رقبة هنا لفظ يتناول جميع الرقاب من حيث صلاحية اللفظ لكن الحكم يتنزل على واحد فقط هذا يسمى كلي فقال مدلول اللفظ العام هو من باب الكلية وليس الكل ولا الكلي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية هذه من أهم مسائل العموم هي رتبة دلالة العام أقطعية هي أو ظنية فعلم رعاك الله أن الأصوليين على ها هنا في المسألة على مذهبين كبيرين الجمهور يقولون دلالة العام ضنية والحنفية وبعض من وافقهم يقولون بل دلالة العام قطعية معنى هذا أنك لما تأتي للفظ عام وحكمت على دلالته بأنه في رتبة الظن فإنك تصنفه في درجة يكون أبعف من دلالات غيره فمثلا اتفقوا, اتفقوا على أن دلالة الخاص قطعية لما تقول أكرم زيدا وتقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الآن تناولت خاصا بالحكم هذه دلالة قطعية أنت قاطع بأن الرسالة مختصة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذه دلالة قطعية دلالة خاص أما العام فالجمهور يقولون دلالة ظنية ما الذي يترتب على هذا؟ الذي يترتب عليه أنه متى تعارض دليلان في حكم مسألة أحد الدليلين فيه عموم الثاني فيه خصوص فالقوة لمن؟ للخصوص لأنه قطعي وعندئذ يقولون إذا تعارض الدليلان يحمل العام على الخاص ومعنى حمله عليه تسليط النص الخاص واستخراج بعض أفراده منه استثناء من عموم العام. لماذا جعلنا الحكم للخاص؟ قال لأنه أقوى فدلالته قطعية بينما يقول الحنفية دلالة العام قطعية ودلالة الخاص أيضا عندهم قطعية فما النتيجة؟ تكافؤ الدلالتين فإذا تعارض عندهم العام مع الخاص اختلفت النتيجة لأن الرتبة متساوية فيجعلون الحكم المقدم للذي تأخر منهما في زمن التشريع فيحكم للمتأخر فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره وإن جهل التاريخ بينهما فالتوقف والبحث عن قرينة ومرجح من خارج. وهذا مؤثر فقها في جملة من المسائل مردها إلى الحكم في دلالة العام أقطعية هي أو ظنية وقد علمت أن الجمهور يقولون ظنية والحنفية يقولون قطعية ها هنا تنبيها الأول في صياغة المسألة وتحريرها لا يصلح أن تقول هكذا دلالة العام ظنية بل تقول دلالة العامي على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية إيش معنى هذا؟ نقول إن أعود إلى المثال ذاته المطبقة إن الإنسان لفي خسر دلالة لفظة الإنسان على معناه ما مدلول الإنسان؟ أفراده زيد وعمر وبكر وتوم وجورج كل إنسان مسلم وغير مسلم عربي وعجمي كل إنسان دخل في هذا دلالة العام على الأفراد وعندنا دلالة العام على أصل المعنى يعني دلالة لفظة الإنسان على الإنسانية هذا قطعي هذا لا أحد يخالف فيه لكن دلالته على أفراده على أحد أفراده أن يدخل فيه فلان وفلانة وهذا وذاك والقريب والبعيد والحي والميت كلهم يدخلون فتناوله للأفراد هذا هو الظني. هذا التنبيه الأول ولهذا قال المصنف دلالته على أصل المعنى قطعية فدلالت لفظ الإنسان على أصل المعنى وهو الإنسانية دلالة قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه التنبيه الثاني قال هنا ودلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة لماذا هذا القيد لأنه لو وجدت القرينة فإن دلالة اللفظ العام على أفراده ستكون قطعية أيضا كقول الحنفية. مثال: والله بكل شيء عليم. تنصيغة العموم هنا. كل شيء. كل شيء. طيب، هل علم الله يخرج عن شيء؟ يخرج عنه شيء من الأشياء؟ لا. إذن فتناول علم الله لكل الأشياء لأفراد كل شيء. دلالة قطعية أو ظنية؟ قطعية. قطعية قال هنا لوجود قرينة فلن تقول دلالة العام أنت أنتم تقولون دلالة العام على أفراده ظنية فقال قلنا إن لم تكن قرينة فإن وجدت قرينة فإنها على القطعية لله ما في السماوات وما في الأرض وهذه صيغة عموم فلا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى شيء لأن ما في السماوات صيغة عموم وما في الأرض صيغة عموم فلألا يقال لك أنتم تقولون دلالة العام على أفراده ظنية فالجواب أننا نقول دلالة العام على أفراده بلا قرينة تكون ظنية فإن وجدت قرينة فهو قطع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عمو ما من دابة فدلالة هذا اللفظ على أفراده فردا فردا تكون قطعية لأن القرينة قائمة نعم أحسن الله إليكم قال على رحمه الله وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. والمتعلقات. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. هل عموم اللفظ في النص يشمل كل ما تعلق به اللفظ في الجملة بمعنى أنه ربما جاء العموم في الجملة؟ متوجها مثلا إلى الواقع عليه الحكم طيب فماذا عن متعلقات هذا الحكم نقصد بالمتعلقات ظرف الزمان وظرف المكان نقصد به مثلا الفاعل والمفعول هل يتناوله العموم كذلك يعني يقول المصنف عموم الأشخاص في النص إذا جاء فيه عموم عموم الشخص الذي تناوله يستلزم عموم كل ما ورد معه في الجملة فإذا تناوله أصبح عاما في الزمان وفي المكان وفي المفعول وفي الصفة وفي الحال لا يشذ عن ذلك شيء لأن الشخص الذي ارتبط به الحكم في الجملة إذا تناوله العموم تناول ما وراءه يقول القرافي رحمه الله تعالى إن العموم إذا ورد في النص متعلقا بالأشخاص فلا يتجاوزهم في عمومه ويبقى الزمان والمكان والظرف والحال والصفة لا يتناولها العموم ولا يدخل فيها فتكون مطلقة فيها ويقول رحمه الله تعالى صيغ العموم إن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقة قال فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم مثال قال نحو قولك لا أصومن الأيام أو لا أصومن في أو لا أصلين في جميع البقاع أو لا عصيت الله في جميع الأحوال أو لا اشتغلن بتحصيل جميع المعلومات لا أصومن الأيام هذا العموم في الزمان لا أصلين في جميع البقاع هذا عموم في المكان لا عصيت الله في جميع الأحوال هذا عموم الأحوال لأشتغلن لا بتحصيل جميع المعلومات هذا عموم المتعلقات يقول مثل هذه الصيغة هي التي عم فيها الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات قال فإذا قال الله تعالى فاقتل المشركين فهو عام في جميع أفراد المشركين فقط. فقط ثم قال مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما في مكان ما في حالة ما وقد أشرك بشيء ما قال ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة من مدائن المشركين ولا في أن ذلك المشرك طويل أو قصير ولا أن شركه وقع بالصنم أو بالكوكب بل اللفظ مطلق في هذه المواضع معنى مطلق يا إخوة أنه متى حصل الامتثال؟ بصورة من صور مطلق فقد تم الامتثال ولا يعد ما وراء ذلك مطلبا بموجب النص وأما من يقول بالعموم يقول بلا هذا يستلزم تناول جميع أفراده في الزمان والمكان وفي الأحوال فعند الأكثر ما قرره المصنف عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات والقرافي كما سمعت يقول بل هي مطلقة في تلك الأربعة واختار السبكي قولا وسطا بعدما وقف على قول القرافي فقال إنه يعم هذه الأربعة بدلالة الالتزام لا بدلالة اللفظ وضعا فأراد أن يصير مع قول الجمهور متخلصا من الإشكال الذي أورده الإمام القرافي رحم الله الجميع نعم سن الله إليكم قال رحمه الله وصياغه اسم شرط واستفهام من هنا إلى آخر مجلسنا إن شاء الله هذا اليوم يتكلم عن صيغ العموم نعم وصيغته وصيغه اسم شرط واستفهام كمن في عاقل وما في غيره وأين وأنا وحيث للمكان ومتى لزمان مبهم وأي, وأي, وأي للكل وأين وأي للكل قال وصيغته اسم شرط فمن يعمل مثل قال ذرة خيرا يرى في نسم الشرط من ما معنى العموم فيه هنا يشمل كل أحد شوف حتى يعني تفهم صيغة العموم خذ لفظ العموم وضع مكانه كل فإن إن طبق المعنى فهو دلالة على العموم من يعمل يعني كل أحد يعمل المعنى سليم إذا من هنا نصيغة عموم من يعمل كل أحد يعمل مثقال ذر اللي يدخل في هذا الصحابة والتابعون من بعدهم وزماننا هذا والبشر اليوم ومن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة؟ نعم هل يدخل في هذا الإنس والجن؟ الجواب نعم هل يدخل في هذا المسلم والكافر؟ الجواب نعم الصغير الكبير العربي والعجم من يعمل مثقال ذر من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمنون من يعمل؟ كل هؤلاء داخلون فيه هذه من الشرطي اسمه شرط وأيضا مثل قولي تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من يتوكل على الله فهو حسبه من هنا شرطية يعني الذي يفعل هذا يجد الجواب من يتق الله يجعل له مخرجا من يتوكل على الله فهو حسبه قال أيضا والاستفهام اسم شرط واستفهام أدوات الاستفهام أيضا عدة وما سيذكره المصنف في بعض الكلام آت مثلها قال. كمن في عاقلين وما في غيره يعني في غير العاقل سمعت مثل من يتق الله من يتوكل من يعمل هذا للعاقل أما ما فتأتي لغير العاقل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يعني كل شيء يفتح الله فيه للناس باب رحمة فلا أحد يمسكها وما يمسك فلا مرسل له كل شيء أمسك الله فيه الرحمة والعياذ بالله عن خلقه فلا قادر على أن يفتحها أحد من بعده ما عندكم ينفد كل شيء عندكم ينفد أموال ومتاع وأملاك كل شيء عندكم أيها البشر ينفد وما عند الله باق هذه صيغة عموم فما لغير العاقل ومن للعاقلين قال رحمه الله تعالى وأين وأنا وحيث للمكان تقول وهو معكم أينما كنتم فين صيغة العموم يعني في كل مكان كنتم ماذا haciendo صيغة في المكان في كل مكان كنتم فالله معكم أينما تكونوا يدرككم الموت أين صيغة العموم أينما ما معنى العموم فيها في كل مكان تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وحيث, وحيث ما كنتم فولو وجوهكم شطرة هي أيضا للمكان ما معنى العموم فيه وكل مكان تكونون فيه فولوا وجوهكم شطره يعني شطر المسجد الحرام قال ومتى لزمان مبهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله السؤال عن الزمان مبهما يعني في أي زمان يأتي نصر الله ومثل لو كانت متى شرطية تقول متى تأتني أكرمك متى تجتهد التنجح فإنها تدل أيضا على معنى العموم قال وأي تأتي الكل. وسيؤكدها بعض قليل يعني أي تأتي للعاقل ولغير العاقل تقول أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل عموم أي ممرأة وأضيف إلى عاقل المرأة عاقل وأيضا قد يضاف إلى غير العاقل قال ذلك بيني وبينك أيما من أجلين قضيت فلا عدوان عليه أضيف لغير العاقل فأيضا تفيد العموم ولهذا قال للكل يعني لعاقل ولغير عاقل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأي للكل وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميره ضميرهما فاعلا أو مفعولا تعم من وأي تقدم ذكر من قبل قليل وأي قال إذا أضيفت لفظة من أو لفظة أي إلى ما بعدها الشخص الذي المقصود بالشخص هنا المتعلق به من وأي سواء كان ضميرا بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول والمقصود هنا بالإضافة ليست الإضافة النحوية التي يكون فيها جزء مضاف مضاف إليها المقصود الإضافة النسبة مطلق النسبة والتعلق تقول من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن هذه إضافة من يعمل من عمل ومثله من يتقي الله فإذا جاءت مضافة إلى فاعلها تفيد العموم فاعلا كان أو مفعولا تقول مثلا من, من عمل صادحا من ذكر وضيفت إلى الفاعل وقد تكون مضافة إلى المفعول فتعم كل مفعول كذلك من يدخل الدار ينجح يكرم يطعم فيقع مفعولا كذلك فهو أيضا داخل في العموم وأي كذلك أيهم أشد على الرحمن عتية أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فتأتي أيضا مفيدة للعموم أي كان المضاف إليها مفاعلا أو مفعولا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وموصول عطفا على يعم تعم من وتعم أي وتعم أو يعم الموصول الأسماء والموصول في النحو في أبواب المعرفة الذي وأخواتها الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث والذان واللتان والذين واللائي أو اللاتي كل ذلك في صيغ العموم حتى لو كان بلفظ المفرد الذي فإنه أيضا يدل على العموم لا تقول الذي هذا يدل على المفرد المذكر والتي تدل على المفرد المؤنث فإن العموم أنه اسم موصول فلأنه اسم موصول يفيد العموم تقول في الجمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقول أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن كل من أعطى واتقى وتقول أيضا وما لي أحد عنده من إن الذي ما والذي جاء بالصدق وصدق به كل من جاء بالصدق وصدق به هذا صيغة عموم ما تقول هذا مفرد الذي كنه من صيغ العموم لأنه اسم موصود واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض كل ذلك من صيغ العموم لانه اسم موصول نعم نحسن الله عليكم قال رحمه الله وكل وجميع وكل وجميع ونحوهما وكل وجميع ونحوهما هذه اقوى صيغه من صيغ العموم لفظه كل كل سواء جاءت مفردة أو مضافة تقول كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى عما يشركون هذه جاءت مضافة كل نفس كل شيء وربما جاءت أيضا مطلقة يعني غير مضافة مفردة كل آمن بالله وملائكته وكتبه كل جاءت من غير إضافة فإنها تفيد أيضا العموم وهذا من باب إفادة لفظة كل لصيغ إفادتها للعموم كل له قانتون كل يعني كل الخلق قانت لله يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ليس في كلام العربي كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة وتابعة لتأكيد العام نحن جاء القوم كلهم وجميع مثلها جميع قال ونحوهما يعني ما كان في معنى جميع مثل أجمع وأجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون طب الفرق بين كل وجميع هذه من أقوى صيغ العموم ما الفرق بين لفظة كل ولفظة جميع مع استغراق الاثنين للكل وللجميع قال بعض الحنفية الفرق بين كل وجميع أن لفظة كل تعم على جهة الانفراد في أفرادها وجميع تعم على جهة الاجتماع تقول كل له قانتون فردا فردا لكن تقول مثلا جميع الذين محضرون فالحشر لمجموعهم صح وتناول الأفراد لكن على هيئة الاجتماع وكل يتناول الأفراد على هيئة الانفراد فردا فردا فيتناول الأفراد باستقلال لكل واحد على حدة في النهاية المحصلة واحدة في إفادة العموم نعم أحسن الله إليكم قال, رحم قال رحمه الله ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة كل هذه الفاظ عموم يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر يعني يا جميع الجن والإنس يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب يا جميع الشباب وهذا تناول شباب الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام وشباب أمة من بعد في كل جيل وفي كل قرن وفي كل زمان ويصلح ذات الحديث للشباب في الأمة اليوم فيقال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاللفظ يتناولهم جميعا هذا معنى أن لفظة معشر تفيد العموم والاستقراء ومعاشر على سبيل الجمع عام وكافة وقاطبة كل ذلك ما ورد منها في نصوص الكتاب أو في السنة تفيد العموم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة نعم الجمع مطلقا ما يعني مطلق هنا؟ الجمع مطلقا يفيد العموم إيش يعني مطلقاً؟ أي جمع؟ نعم أنواعه الثلاثة جمع مذكر السالم جمع مؤنة السالم جمع التكسير ولا فرق بين أن يكون جمع قلة وجمع كثرة كل جمع مطلقا يفيد العموم متى؟ قال معرف بلام أو إضافة الشرط أن يكون لفظ الجمعي مفيدا للعموم أن يكون معرف. معرفا بأحد صيغتي التعريف إما بالأل أو بضاف. بالإضافة وأمثلة ذلك كثيرة جدا قد أفلح المؤمنون وفي آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات كل جمع مذكر سالم قابله جمع مؤنث سالم إلى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم تدري ما الذي دخل في الآية كل مسلم ومسلم وكل مؤمن ومؤمنة وكل قانة وقانة وكل صائم وصائمة وخاشع وخاشعة ومتصدق ومتصدقة وحافظ فرجه وحافظة فرجها وذاكرة وذاكر لله كثيرا كلئالك دخل في وعد الله الكريم أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم فهذه من أعظم الآيات رجاء لأنها تناولت العموم بهذا الشمول الذي دلت عليه الآية الكريم هذا مثال للجمع المحلى بألب أما المعرف بالإضافة فإنه أيضاً مفيد للعموم وفي حديث التشهد الذي يرويه ابن مسعود يقول رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه في الصلاة التحيات لله إلى أن قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فين الجمع؟ عباد الله. عباد. عباد مفرد ولا عفوا معرف ولا نكرة. معرف بالأضاف. عباد نكرة عرف بالإضافة وضف إلى ماذا؟ <تصفيق> إلى اسم الله إلى الذات الإلهية إلى لفظ الجلالة. السلام علينا وعلى عباد الله. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. أنت لما تقول في الصلاة سلام علينا وعلى عباد الله سلمت على جبريل ومICAL وإسراフィل وعلى ملائكة السماء الذين لا يحصيهم إلا الذي خلقهم وسلمت على إخوتك المسلمين. في بلاد العرب والعجم في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسترابي سلمت عليهم بل سلمت على كل عبد صالح من الإنس ومن إخوتك من الجن في كل مرة في الصلاة تقول هذا انظر كيف ساوى عليه الصلاة والسلام بين صيغة عباد الله قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد فجعلها في مقابل كل وقلنا كل هي أم ألفاظ العموم فإذا سواها بالمعنى في ذات فإذا الجمع المضاف أيضا مفيد للعموم على جهة الاستغراب نعم واسم جنس قال واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد ويعم مع جهلها اسم الجنس مثل الناس الحيوان الماء التراب الذي لا واحد له من لفظه الناس الحيوان الإنسان التراب الماء هذه أيضا تعم قال رحمه الله معرف تعريف جنس خشية أن يكون التعريف فيها تعريف عهد فإنه لا يفيد العموم لما تقول أحضر التراب وأنت تكلم ابنك أو تكلم خادمة وقد وضعت كيس تراب عند الباب وأنت داخل أو حملته في السيارة فقلت له لما دخلت الدار أحضر التراب مقصود الذي يكنس تراب البلد أو الحي ويأتيك به أن تريد كيس التراب الذي أحضرته لا غير مع أن ألي دخلت على كلمة تراب فلم تفد الاستغراق والعموم جميع الأفراد بأن الذهن صرف إلى أمر عهده هذا الذي يسميه قرنة العهد ولذلك فإن الآية في سورة المزممل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم من هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كما أرسلنا إلى فرعون الرسول من هو؟ موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول الرسول هذا مفرد دخلت عليه الرسول لم يفيد العموم والسبب لا في عهد يعني في شيء ارتبط في الذكر هو المعهود الذي ذكر في الآية قبلها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي أرسل عليه هو موسى عليه السلام فلم يفيد العموم فهكذا في كل صيغة أوهمة العموم ولم تحمل للعموم فإن أل هنا التي دخلت عليها لم يكون المقصود بها الاستغراق فماذا قال المصنف اسم جنس معرف تعريف جنس يعني أن تدخل عليه أل بقصد الاستغراق لجميع أفراد الجنس لا مع قرينة عهد فإنه لو وجدت قرينة في الكلام جعلت أل هنا تحمل على العهد لا على الاستغرار فإن باتفاق لا تحمل عليها قال ويعم مع جهدها اسم الجنس إذا دخلت عليه ال وجهلنا أو لم يتبين في النص هل هو للعهد أو للإستغرار فعلى الأصل أن تحمل على العموم أو على عدم العموم قال وتعم أيضا مع جهدها أشار إلى المسألة لأن بعض الأصوليين تعمام الحرمين الجويني توقف في المسألة أن اسم الجنس إذا دخلت عليه أل وجه لحالها هل هي للعهد أو الاستغراء فذهب إلى التوقف لتكافؤ الدلالتين نعم قال رحمه الله وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم أحيانا تأتيك الكلمة في ظاهرها صيغة عموم اسم جنس مثلا ودخلت عليه أل لكنه عارضها عرف العرف جعلهم يستعملون تلك الكلمة ولا يريدون بها العموم أو احتمال تعريف الجنس وليس قطعا وأشهر الأمثلة عند الأصولين أن يقول الرجل علي الطلاق فين اللفظة هنا الطلاق الطلاق يعني وحده ولا الطلاق جنسه فيتدخل الثلاث الطلاقات قال علي الطلاق إن حصل كذا فحصل الشيء الذي علق بالطلاق هل ستقى تلقأه ثلاثا لو طبقت القاعدة فقدت هذا اسم جنس طلاق ودخلت عليه ألف فتفيد الاستغراق والطلاق عند الرجل في استغراقه كم يستغرق الرصيد كاملا ثلاثا فما يبقى له شيء تقع الطلقات ثلاثا وإن كان قد طلق طلقة فيأتي رفض الطلاق على ما بقي عنده من طلقتين هنا ستطبق القاعدة فلو قال أهل البلد في زمان ما كان ما هذا اللفظ يستعمل عندنا والعرف أنه لا يراد به لطلقة واحدة يعني عليه الطلاق مرة أو واحدة فإذا عارض هذه القاعدة في جفادة الاستغراق عارضه عرف فهل نحكم العرف أو القاعدة؟ قال إن عارض الاستغراق عرف لم يعم يعني الحكم لماذا؟ الحكم للعرف وهذا محل خلاف بين الأصوليين وعن الإمام أحمد رواية أنه يعم ولو عارضه العرف تغليبا للقاعدة فكم يقع في الطلاق؟ يقع ثلاثا فهذه المسألة مردها إلى اجتهاد العلماء في القاعدة في اسم الجنس الذي تدخل عليه إن وجد عرف هل يغلب العرف أو تغلب القاعدة فيكون الاستغراق واستفاء أفراده نعم قال وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم ومفرد محلى بلا من غير عهدية لفظا ومفرد مضاف لمعرفه المفرد سواء المفرد المفرد إن كان نكرة وحده هكذا لا يعم مسلم رجل كتاب شخص هذا لا يعم مفرد لكنه إن دخل عليه التعريف سواء كان التعريف بأل أو التعريف بالإضافة فإنه يعم فرجعنا إلى مثل الجمع الجمع إن كان نكرة لا يفيد العموم فإن كان الجمع معرفا إما بأل للإستغراق بالجنس أو بالإضافة فإنه يعم المفرد كذلك المفرد تصوره عند غير الدارس أو غير طالب علم ذقف المسألة قد يكون أبعد عن ذهني مفرد كيف عم هو في اللغة المفرد موضوع لكم؟ لواحد. للواحد فكيف عم في نصوص الشريعة؟ قلنا هذه القاعدة التي تدلك على أن تفهم كيف أن المفرد إن دخلت عليه الجعلته في حكم الجمع وجعلته في حكم الاستغراق الذي يعم جميع أفراده وخالف بعض الأصولين ومن كبارهم إمام الرازي يقول المفرد لا يعم ولو دخلت عليه ال. أنه في النهاية هو مفرد وموضوع في اللغة للواحد لكن التطبيق الأصولي ونصوص الشريعة تدل على عموم المفرد إذا دخلت عليه ال التي تفيد الاستغراق مرة أخرى انتبه لأل ألا تكون للعهد فإنها لا تعم فعصى فرعون الرسول رسول مفرد دخلت عليه ال. وليس المقصود كل الرسل بدلالة المذكور في الآية قبلها لكن ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم مسلم مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد طيب لو قال المسلمون إخوة للمسلمين هذا واضح أن المسلمين جميعا إخوة للمسلمين جميعا لكنه قال هنا المسلم أخو المسلم هل قصد بالمسلم الأول أبو بكر مثلاً وبالثاني عمر هل قصد بإخاء المهاجرين والأنصار المسلم المهاجر أخو المسلم الأنصار الذين آخى بينهم عليه الصلاة والسلام أو يقصد كل مسلم أخو لكل مسلم كل مسلم إذا ماذا صنعت شلت ال ووضعت مكانها كل. كل وهذا قلنا هو معنى العموم أن يكون صالحا لأن تحل محله كل وكل كما قلنا هي أقوى صيغ العموم وهي أم الألفاظ في هذا الباب فقوله المسلم أخو المسلم هو بتمام معنى كل مسلم أخ لكل مسلم اليوم في قرابة اثنين مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية كل مسلم أخ لكل مسلم إخوتك الأشقاء من أمك وأبيك اثنين ثلاثة خمسة عشر عشرين خمسين يبقى من ورائهم الأمة كلها بحكم الإسلام يتحقق الإخاء إخوة لك ثم رتب الحكم عليه الصلاة والسلام على هذا الإخاء المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره هذا تقعيد كبير يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. من المسلم الأول من المسلم الثاني كل مسلم. كل مسلم حق له على كل مسلم هذه الست التي ذكرها في الحديث وخمس في بعض الروايات إذا لقيته فاسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته هذا حق له عليك بينك وبينه خصومة وخلاف تعرفه ما تعرفه بينكم صداقة وبينكم عداوة هو مسلم وأنت مسلم هذه الحقوق واجب استفاؤها بحكم الإسلام هذا عموم أخذ من هذه الصيغة مفرد محلى قال بلا من غير عهدية حتى نخرج اللام إذا كانت للعهد مثل فعصى فرعون الرسول قلنا اللام هنا للعهد فلم تفيد العموم هكذا فهم الصحابة كل النصوص يعني مثلا السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما كلمة سارق مفرد فهل كان السارق المقصود به شخصا بعينه نزلت في سببه الآية أو تلك المرأة الخثعمية التي رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سارق رداء صفوان بن أمية في الحديث لا عام لكل سارق ولكل سارق من أين استفدنا العموم؟ من أل هذه التي دخلت على المفرد الذي أفاد العموم الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلد نعقل فاجددوا كل لكن هذا هو بمقام الزانية والزاني فكل زان وكل زانية للحكم ذاته الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كل زان والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وهكذا في كل النصوص الشرعية قال الأصوليون المفرد المحلى باللام غير العهدية يعم لفظا إيش يعني لفظا يعني اللفظ في اللغة وضع للعموم ليش نقول لفظا لأن بعض الأصوليين كالسمعاني رحمه الله يقول لا اللفظ لا يعم إنما المعنى يعم فيقول العموم مستفاد معنا وليس لفظا وخالف بعضهم كما سمعت كالرازي فإنه لا يقول بالعموم في المفرد ولو دخلت عليه ال. النوع الثاني من المفرد الذي يفيد العموم بالإضافة وليس بالتعريف بأل مفرد يعم بالإضافة يعني في قوله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أي نعمة كل لا واحدة نعمة مفرد نعمة الله هي نعمة الإسلام أو نعمة العافية أو نعمة اللباس أو نعمة الطعام أو نعمة الزواج أو نعمة السكن أو نعمة راحة البال أي نعمة أو الهواء الذي تتنفس أي نعمة طيب كيف قلت هي نعم الله والآية قالت نعمة بالمفرد نعم المفرد قال مضافا لمعرفة وهذا خلافا للحنفية والشافعية فيقولون المفرد المضاف يبقى في حكم المفردي فيحمل على معنى مفرد وليس على الشمول والاستغراق قال الله تعالى منتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام ويتم نعمته عليك هل كانت نعمة واحدة؟ بل هي نعم جمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا وإثبات الامتنان لا لا نصا وظاهرا تقف هنا ونكرة في, نفي ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا أي تعم النكرة في النفي وفي النهي تعم وضعا إيش يعني وضعا؟ يعني من موضع اللفظ له لغة هذا في مقابل من يقول إن النكرة في سياق النفي والنهي تعم دلالة لزوما لا وضعا وهو قول عند بعض الوصولين يعني كلاهما يقول النكرة في سياق النفي أو النهي تعم لكن منهم من يقول دلالتها على العموم لفظية وضعية ومنهم من يقول دلالة لزوم دلالة التزام هيركز معي ها هنا ثلاثة مسائل أولها أن النكرة قبل قليل قلنا النكرة سواء كانت مفردا أو جمعا تحمل على العموم ولا على عدم العموم النكرة على عدم العموم خلاص إنما تكتسب النكرة العموم ببعض القرائن وما يحتف بها فلو عرفت النكرة أصبحت تفيد العموم لأنها معرفة وربما بقيت النكرة نكرة لكن السياق أكسبها العموم كما لو كان سياق نفي أو نهي أو شرط فعلم أنه لا إله إلا الله كلمة إله نكرة والنكرة إذا أطلقت من غير تعريف لا بأل ولا بالإضافة فإنها تفيد المفرد لا إله يعني واحد فالنفي نفي ألوهية شيء واحد قال لا نفي كل أنواع الآله من أين جاء هذا؟ قال لأنه جاءت النكرة في سياق النفي لا إله فهذا السياق الذي أفاد النكرة العموم سياق النفي ومثله سياق النهي سياق النهي كذلك يفيد العموم قال وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا شيئا هذه نكر لكن لما جاءت في سياق النهي لا تشركوا به شيئا يعني أي شيء فكل شيء منهي عنه في سياق الشرك بالله عز وجل فإذا النكر سواء كانت في سياق نفي أو نهي تفيد العموم كذلك ومثله كثير من الألفاظ التي اكتسب منها أو استنبط منها الفقهاء معنى العموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أي صلاة نكر هذه نكر لا صلاة وهي مفرد الوضع في اللغة أن الصلاة شيء واحد صلاة واحدة قال الفقهاء كل صلاة بعد العصر داخلة في النهي في الحديث لا صلاة هو نفى هذه نكر في سياق النفل لا صلاة سواء كانت سنة تحيه مسجد أو صلاة استخار أو صلاة جنازة أو صلاة فائته أو صلاة ركعتين طواف أو عدد ما من منواع الصنوات لا تصلي بعد العصر ثم هذا العموم سخرج منه أشياء إن كانت تحيه مسجد فمن أهل العلم من استثناها إن كانت ركعتين طواف فالحديث يا بني عبد مناف لا تمنعه أحدا صلى طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار والمستثنية كقضاء الفوائتي ونحوها خرجت ولول ذلك لبقي النهي والنفي على حاله لا صلاة قوله لا نكاح إلا بولي أيضا عام فيفيد ما ما دلالة العموم هذا الاسم الواقع في سياء النفي لا نكاح لا صلاة ونحوها من الأمثلة التي جاءت بهذه الصياغة فإنها تفيد العموم نكرة في نفي ونهي قوله وضعا كما قلت لك أن دلالة إفادة النكر هنا في العموم هو الوضع اللغوي قوله نصا وظاهرا أن النكرة في سياق النفي والنهي تدل على العموم أحيانا دلالة نص وأحيانا ظاهر وبالإيجاز والإجمال تفيد النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم نصا يعني قطعا لا يحتمل التخصيص في صورتين وتفيد العموم ظاهرا في غيرهما فأما إفادتها للعموم نصا وقطعا فهو وقوعها بعد لا النافية للجنس وتكون النكرة بعدها في النحو مبنية على الفتح تقول لا إله إلا الله هذا نص قاطع معنى قاطع أنه لا يحتمل التخصيص إلا إذا دخلت عليه شيء من الأدوات، لكنه يدل على العموم قطعا دلالة نص، ومعنى دلالة النص أنها لا تحتمل معنى آخر سواها، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أنه لو تأكد النفي بمن إذا دخلت عليه، يعني ما من إله إلا الله، فإذا دخلت من أفادت العموم قطعا، وما تأتيهم من آية من آية ربهم، هو في معنى وما تأتيهم آية من آيات ربهم لكن لما دخلت من أفادت النص في العموم ما عدا ذلك فإن النكرة لو جاءت مرفوعة بعد لا النافية فإنها تكون مفيدة للعموم ظاهرا لا نصا كقول الرجل كقول الشخص لا رجل في الدار لا رجل في الدار فإنه ربما أراد أن ينفي الوحدة ولا ينفي وجود الرجل فيصح أن يقول لا رجل في الدار بل رجلان هو لما قال لا رجل في الدار ليس كما نقال لا رجل في الدار معنا لا رجل في الدار لا يوجد أي رجل فكانت نافية للعموم فكلما قال لا رجل فإنها تفيد العموم ظاهرا مع احتمال معنى آخر فيصح أن يقول في اللغة لا رجل في الدار بل اثنان ولو قال لا رجل في الدار بل اثنان لا أخطأ في الكلام لأن لا رجل لا بالفتح لا تحتمل إلا معنى العموم فالاستثناء والإضراب بعدها خطأ في الكلام هذا معنى قوله نصا وظاهرا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإثبات الامتنان يعني تفيد النكرة العمومة في سياق الإثبات إذا كانت الامتنان قلنا قبل قليل أن نكرة أصلها محمولة مفيدة للعموم أو للخصوص في الخصوص فإذا دخلت عليها أل أفادت العموم إذا عرفت بالإضافة أفادت العموم إذا وقعت في سياق نفي ونهين أفادت العموم غير ذلك نكر في سياق الإثبات لا تفيد إلا الخصوص قلت لك مثلا أكرم رجالا أعطي فقراء جاءت النكره هنا في سياق الإثبات لا تفيد العموم بل تفيد الخصوص لكن إذا كانت النكره في سياق الإثبات لمعنى الامتنان فإنها تفيد العموم قول الله تعالى فيهما فاكهة في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة مفرد ورمان ونخل يعني فاكهة واحدة في الجنة فاكهة واحدة فقط لا أفادت العموم طب فين واللفظ مفرد نكرة وفي سياق إثبات لم يعرف بأل ولا بالإضافة ولا هو في سياق نفي ولا نهي قالوا هذا في سياق الامتنان والامتنان الإلهي إنما يعظم إذا عظمت النعم والله ما يمتن بفاكهة واحدة فحمل على العموم فيها أنواع الفواكه والنخل الذي لا يحصيه إلا الله والرمان الذي لا عد له لأهل الجنة مثل قول تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا اللحم الطري في البحر كل أنواع السمك الذي أبيح أكله من لحم البحر مع أنه مفرد منكر وليس فيه شيء من قرائن العموم لكنه سياق الإثبات أفاد العموم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي استفهام إنكاري وشرط ما هو الذي في استفهام إنكاري وفي شرط؟ النكر أيضا يعني وتعم النكرة إن وقعت في استفهام إنكاري أو في شرط هل تعلم له سميا؟ سميا النكر جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري ينكر رب العزة والجلال على من يجعل لله تعالى الله سميا سمي النكرة لكن هل تعلم أي سمي لله من يساوي الذات الإلهية في أسمائه وعظمتها هذا استفهام انكار لا يوجد فالسياق أيضا هو الذي جعل النكرة هنا مفيدة للعموم قال وكذلك لو كانت النكرة في سياق شرط إن تبدو خيرا أو تخفوه خيرا نكر نكر ولاحظ لم تعرف بأل ولا بالإضافة وليست في سياق نفي ولا نهي إنما في سياق شرط فهي كذلك أيضا تفيد العموم إيش يعني إن تبدو خيرا أي خير صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا فهذا أيضا مما أفاد العموم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا يعم جمع منكر غير مضاف ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة الجمع المنكر يا كرام قلنا قبل قليل الجمع المعرف بأل مثل المسلمين المسلمات وترى الجبال كل ذلك يعم جمع مذكر سالم وأن سالم تكسير كله يعم أو يعم بالإضافة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ملائكة الله الكرام كل ذلك يعم لأنه بالتعريف أو بالإضافة طب ماذا عن الجمع المنكر؟ تكلمنا عن المفرد النكرة فاكهة ولحما طريا إن كانت في سياق الإثبات تعم كانت في سياق النفي أنهي الشرط تعم ماذا عن الجمع المنكر وما تغني الآيات والنذر عن قوم قوم جمع أو تقول هنا جنس منكر يفيد العموم؟ لا الأصوليون فيه على قولين شهيرين الجمهور على ما ذكر المصنف أن الجمع المنكر ها لا يعم قال غير مضاف لأنه لو أضيف خلاص أصبح عام السلام علينا وعلى عباد الله لكن الجمع المنكر غير المضاف قال لا يعم هذا قول الجمهور وذهب بعضهم إلى أن الجمع المنكر يعم والخلاف فيها أمره يسير وسمعت المثال وما تغند آياته والنذر عن قوم لا يؤمنون وشروه بثمن بخس دراهم هذا أيضا جمع منكر يفيد العموم يعني هل اشترى يوسف على السلام بكل الدراهم الجواب لا مثله أيضا قوله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فين الجمع المنكر رجال ونساء قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم قولوا عليه الصلاة والسلام لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لا ترجع أو لا ترجع إليهم أبصار أقوام جمع منكر هل يفيد العموم؟ قال المصنف لا يعم جمع منكر غير مضاف هذا عند الأكثر وهذا مثل قوله تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعشاب فين الجمع المنكر؟ جنات منخيل وأعناب لكم فيها فواكه فواكه جمع منكر هل هذا يعم القاعدة عند الأكثر أن الجمع المنكر لا يعم وإذا التفت به شيء من القراء نفادة العموم ومن الأصولين وهم قلة قالوا إنه يعم قسوة يعني لأن اللفظ جمع فلكونه جمعا يفيد العموم وتحرير المسألة أنه مع ترجيح قول الجمهور أن الجمع المنكرة في أدلة الشريعة لا تعم إلا إذا احتفت به القرائن والواقع أن عامة النصوص التي وردت فيها الجموع المنكرة في الكتاب وفي السنة لا تخلو من قرينة تدل على العموم أو على عدم العموم فيرتفع الإشكال فيبقى التقعيد هذا لا أثر له لأن النصوص وردت فيها قرائن تدل على المراد في الجمع المنكر عموما كان أو خصوصا. فمثلا اتفقوا على أن دراهم في قصة يوسف عليه السلام لا تفيد العموم بل تفيد الخصوص. ما القرينة؟ معدودة. دراهم معدود. فذلت على الخصوص لا على العموم. واتفقوا على أن قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مع أن كونه جمعا منكرا أنه لا يفيد العموم. ما أن المقصود في الآية المستضعفين الذين بقوا في مكة لم يهاجروا والآية نزلت في سياق صلح الحديبية اتفقوا على أن قوله تعالى أن أقوام يرفعون أبصارهم أنه يراد به العموم أو الخصوص العموم. العموم فيتناول كل من يقع في هذا الأمر المنهي عنه لأنه يتعلق بأمر عام وهو الصلاة وحكمها يتعلق يختص بزمن الصحابة رضي الله عنهم ومثله في صورة المؤمنون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكم كثيرة أن النكرات الجموع المنكرة هنا حملت على العموم لأن في سياق الامتنان فتفيد العموم ففي الجملة بالتطبيق العملي لنصوص الشريعة لا إشكال لأن القراء ندلتها للوراد به العموم أو الخصوص أين يبقى الخلاف الأصولي؟ يبقى في التطبيقات الفقهية التي تتعلق بالصيغ التي يتكلم بها المكلفون صيغة وصية صيغة نذر صيغة شرط طلاق تعليق أي شيء تكلم بلفظ قال في اقرار له علي أموال له علي دين أو ديون وأطلق جمعا منكرا هل يحمل على العموم قال هنا يحمل على أقل الجمع ما أقل الجمع قال وهو ثلاثة حقيقة وما عدا ذلك فإنه لا يحمل عليه لأن اللفظ لا يتناوله نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة والمراد غير لفظ جمع ونحن ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد المراد في الجمع المنكر غير المضاف أنه لا يعم ويحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة ألا تفهمها أن في كل جمع منكر تحمل عليه المسألة قال لا ربما كان لفظ جمع لفظ جمع كلمة جمع تقول حضر جمع من طلبة العلم أو أقبلنا جمعا فهذا الجمع في هذه اللفظة وإن كانت منكر لكنها ممكن أن تحمل على أقل من ثلاثة أنت وصديق لك تقول نحن صح؟ ممكن تكون وحدك وتتكلم بنون العظم تقول نحن فعلنا كذا ممكن أو تقول ونحن قلنا والله عز وجل يقول في القرم إذ قلنا للملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا وأمثاله في الكتاب الكريم يدل على أن لفظة نحن وقلنا وجمع أحيانا وإن كانت الصيغة صيغة جمع لكنه ليس بالضرورة أن تدل على أقل الجمع ممكن تدل على المفرد وعلى المثنى وهي التي يعبر عنها في البلاغة بأسلوب التفخيم والتعظيم عنون العظمة قال وقلوبكما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا كلام على مثنى وكل إنسان عنده قلب واحد صح؟ فإذا تكلمت عن شخصين وكل واحد منهما له قلب فأردت أن تجمع في صياغة واحدة تقول قلوبكما وتقول قلباكما لغة أن تقول فقد صغت فقد صغى قلباكما لأن القلب والقلب اثنين فلا يجمع جاء في الآية مجموعة قلوبكما هما اثنان فكيف قال قلوب قال نحو هذا له غرض بلاغي آخر وأنه يجوز لغة إذا ضم اثنان مما لا يكون في الجسم منه إلا واحد أو في الإنسان إلا واحد فانضاف إليه شخص آخر حكى عنه بالجمع تقول هو وهو قلوبكم قلوبكما وهما قلبان إلى ثلاثة فاستثنى هذا لأنه لا يدخل تحت القاعدة التي تحمل فيها على أقل الجمع وهو ثلاثا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة قال أقل الجمع هناك وهنا أقل الجماعة وفي أقل الجمع في الصين أقل الجماعة في الوصف بشيء بأنه جماعة قال في غير صلاة فأقل الجماعة ثلاثة طيب وفي الصلاة اثنان لحديث الاثنان فما فوقهما جماعة تتحقق الجماعة في الصلاة بإمام مأموم واحد ومجموعهم اثنان في غير الصلاة لا يطلق لفظ الجماعة إلا على ثلاثة فصاعدا لماذا نص عليه المصنف لأن بعض الوصولين كالباقلاني والغزالي وبعض المالكية والحنابلة قالوا كما أقل كما أن أقل الجمع إثنان فأقل الجماعة أيضا إثنان فجعلوا ذلك مضطردا كما عف كما أن أقل الجماعة في الصلاة إثنان فكذلك في غير الصلاة يقال في أقل الجماعة إثنان وهذا مردود لغة واصطلاحا فإن اللغة تفرق بين المفرد والمثنى والجمع ولو كانت التقسيم مفردا وجمعا لقلت الاثنان ليس بمفرد فلا يكون إلا جمعا لكن التثنية قسم مستقل نعم ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد حيثما أردت أن تختبر موضعا أو صيغة أنها تفيد العموم فإن وجدت الاستثناء صالحا لتسليطه على الصيغة دل ذلك على أنها تدل على العموم والعصر إن الإنسان لفي خسر كيف قلنا الإنسان وعنه اسم جنس لا يفيد العموم في ظاهره أو في متبادر الفهم لما قال إلَّا الذين لا يدخل الاستثناء إلا على العموم قالوا الاستثناء معيار العموم ويستثنى من ذلك العدد ما وجه الاستثناء فإن العدد صح منه الاستثناء مع كونه ليس عموما ليس عاما ليش العدد العدد ليس عاما لكن لو قلت عشرين أو مئة أو ألف حتى لو قلت مليون طالما تناها إلى حد فليس بعام لأن من دلالة العام أن يكون غير منحصر قل غير محصور أو مطلقا ومن الصون على أن لفظ العموم لا بد أن يكون في أفراده غير متناهن فإذا تناهى ولو إلى عدد كبير وضخم فهو محصور إذا فهو خاص أو اسم عدد جعلوه مستقلا في الدلالة فقال من غير عدد لأنه حتى لا يتمخرم القاعدة قال معيار العموم صحة الاستثناء فليجيك واحد يقول لك مثلا أنت تقول أنا مثلا لك علي الفريال إلا خمسين فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذا العدد دخلوا الاستثناء على قاعدتك الاستثناء معيار العموم إذن العدد يدل على العموم فقال لك لا إلا العدد مع صحة الاستثناء منه فإنه ليس بعام نعم أحسن الله أديكم قال رحمه الله فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه ختم بها رحمه الله هذا الفصل وهو ختام مجلسنا اليوم كلمة سائر هل هو بمعنى باقي ولا بمعنى جميع يعني عادة استعمال يقول الناس مثلا حضر الضيوف أو مثلا تقول غاب من ضيوفنا اليوم أو من طلاب الدرس اليوم غاب فلان وفلان وحضر سائرهم ما تقصد بسائر هنا الباقي أو تقول مثلا اجتمعنا اليوم بفضل الله وحضر سائر أهل الحين ماذا بسائر هنا؟ طيب هو الصواب لغة أن تكون سائر بمعنى باقي ولا جميع؟ قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه يعني أن تقول حضر فلان وفلان أو تقول غاب فلان وفلان وحضر سائرهم أو سائر القوم أو سائر الطلاب أو سائر أهل الحين فمعنى سائر الباقي هذا التنبيه يجعلك تنتبه إلى أن لفظة سائر هل هي من صيغ العموم أو لا إن جعلتها بمعنى جميع تكون من صيغ العموم التنبيه يقول سائر الشيء بمعنى باقي يعني انتبه لا تستعملها بمعنى جميع في لا تدل على العموم بل تدل على الباقي وعدها بعض أرباب اللغة كالسيرا في شارح الكتاب لسيبويه والجوهر في الصحاح عدوا كلمة سائر بمعنى جميع فتكون من صيغ العموم هذا التنبيه يوقفك على أنه إذا استعملت لفظة سائر فإنه على ما عليه الأكثر أن سائر بمعنى الباقي ورجح ذلك أن سائر أو مادة السين والهمزة والراء سؤر تدل على معنى البقية فسور البلد الذي يحيط به وسؤر الماء والطعام الذي يبقى فيه بعد تناول شيء منه كله يرجع إلى معنى البقية أو الباقي فالسائر بمعنى الباقي أدق وعندئذ في الاستعمال لا يصح أن تفيد به العموم إلا على معنى لما تقول مثلا غاب اليوم فلان وفلان وحضر سائر الضيوف فإن قصدت به استيعاب البقية بعدما أخرجت فهو صادق في أنك تريد استيعابة البقية فهو استيعاب للباقي أيضا فعدت إلى معنى العموم بهذا الاتجاه نقف على هذا الفصل ونتوالى في الدروس المقبلة إن شاء الله في تتمة كلامه على أحكام العام ومسائله سائلين الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا يضربنا إليه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صل اللهم وسلم وبارك على عمدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين